امي يغربني لك وطاعتك نزح يرتاح من صلى عليك يا سيدي Ruhi, meleet hlhpati, lhpati, lhpati, lhpati, lk, ya rasulallah Ruhi, meleet hlhpati, lhpati, lhpati, lk, Done وسمع حديثك للغلام أن يحفظ الله دم وسمع حديثك للغلام الله ما قال لهذا الكلام, هذا الكلام إلا نبي موسى وكي على موتك فقير فقير والدنيا ملكه دي على موتك فقير فقير والدنيا ملكه لنك بما دينها خبي معدنها خبي مع والآخرة تغني تغني